اسال مين يلما عبود لا عبده امي اسال مين يلما ضعتني من حب والوصي حطي الوصي ي بعدني امشاري الاسلام والد امشاري الاسلام والد هو حادر شانلي وامي من صدري الموده رضعت بحب الولي وصرت من امي وابويا وصار ورثي حب علي علي علي روح ودعت ولعت ابن نور الولايه ازهرت وهاي المحبه اثمرت بهاي المحبه اثمرت وين ويلا يا قلبي تعال layt shaada na ghayrat nay wa ana اي لمني ال معبود لا عاب ابا امي رضعتني يمين حب ويواصل رضعتني يمين حب ويواصل حب ويواصل غاب داني شعر جسم بهالشهاده افصل شهد ومنهل تغذيت بيها وصار اجريجي شهد قبل ما تولدني أمي وقبل ما اصير بمهد شاءت الباري حكمته ينشر علي رحمتي وحظي فوز بنعمتي والنعمه صاحبها الاتى والنعمه صاحبها الاتى هل سعد ويلتا وفشيك ولدتني امي بالساع عد ويلتا وفي ويلدتني امي ودبت محبه حيدره جسمي ولي شاق وجدعاني اسال مين النمر لا عاب اقل من حب الوصط عطتني من حب ويل واصي رضعتني من حب ويل واصي الوصي يا علي يا علي احمد البار الجعل لي حب علي قسمه ونصيب ولع الداع الحقد عاني وصرتنا تنن صوت مجيب قبل ما تنمزج روحي قبل ما تنمزج روحي بتسمي وتغذب حليب من عالم ذر انطبع حب الوصف قلبي ورتا وجبهتي نور اصطاح وجبهتي نور اصطاح دراي سيتحاميين الجوار درس روحي مدرسه سيتحاميين الجوار داري ساوروحي ونجحته بعين مدرسه بها اختامي تقراني اسألني للبعب لا أسأل لا امي من حبي وضعتني من حب ولواصي حط لي الواصي يغداني يا علي يا علم جسمي من ثبته قواي وبالحياه تشرح الزمت اصل وفرع ديني وبالكتاب توثقت وعرفت حادر اميري حين بالرب امنيت ابن اور الولايه تنورت وبرحمه الباري فزيت بالله ورسوله شاهديت وبحيدره وحبا نجحيت طبعا ويابلي الضي يحشاي حبيبي طبعا ويابلي الضي صورت حبيبي حدا رح حبيبي وصورتي بيها عاثير بعتي ماني اسال مين لا عاد ابو saila me nelma لا la haba ummi rzaatni min hubb wal wasl